بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أن بعد فهذا المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية رضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله ونفع الله به قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين بسم الله الرحمن الرحيم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 أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهم المسائل وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عني تبعا للأدلة الشرعية منها معرفة في الشرعية الفرعية هذه الأربعة قال اختصرت على ذنب الله مذكور خصوصا من التطوير هذا لأن الكتاب مختص هذا إلى ثلاثة مثلات ثلاثية اختصرت على صنب الذي ترجع عنه وهذا رحمة الله تعالى من تجهده فإنه لم يقطع أن ما يقول فيه هو المترجع بل قال ما ترجع عندي اي في اجتهادي ونظري اكون مصيب وقد أكون مفتح ولذلك لم يقل الراجل وكان قال الراجل هذا من تدربه رحمه الله تعالى قال وهذا التلبيس تدعى للاجب الكبير فهو ليس جهادا مني بل هو من خلال النظر للاجب الاضطهاد بعد النظر في الاجله وليس بمجرد استحسان او تخفيف او اي تحيل تضليل انما متابعه الجرائم الاحكام الاحكام الخمسه اولا الواجب وهو ما اسيب فاعله وعوقب تاركه ثانيا والحرام بالضوء ثالثا والمكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله رابعا والمسنون ضده خامسا والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء ويجب على المكلف ان يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يثقفه الدين متفق عليه فثم تكلم على الاحكام الخمسه وهي الاحكام التكليفيه عند الرسولين فقال اولا الواجب وهو ما اصيب فاعله وهو نفس يقول ما في تصعيده انتقال لأن الإنسان قد يفعل الطاعة باقًا وليس انتقالًا بتطبيق النوعات وعقوب تاركه ايضا هذه العلماء كما ما يخلصها ب ويستحب لأنه لا هذا لان الاسكاريق لا يعاقب فتاتي الحسنات فتمحي اثر هذا الذي تركه ويعف عنه لان الحسنات والذنب سيئه ولان الله جل وعلا بين انه يغفر ما دون الشرك فقد يكون هذا الذي يشهد العبد، العزل وإن كان واجباً موظوراً له حسنات، ولانه ما دون الشرق داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى قال والحرام هو كله أي ضد الواجب فهو ما يستحق العقاب ما يستخف العقاب فاعله والثواب فارغ أيضاً ما يستحق العقاب فارغ ونفهول لا يعاقب يستحق العصر ما نقول يعاقب تاريخه إنما نقول يستحق العصر لأن الله أيضا قد يعفو عن ولا يعافظه بهذا الذي تركه بحسنات ماحية أو بعفو بي جل وعلي ويضاد تاريخه أي تاريخ الحرام يضاد فيها فهم سبلا بأمر الله في كل واحد قال والمطروغ ما أتيب سارفه ولم يعاقب. سارفه يقال ما يقال بألواج فإن المطروغ ما أتيب سارفه إذا خرشهم في هذا ولم يعاقب لأنه معزوم عنه والطلطيه ليس طلطا جادا قال والمطروغ ضد المطروغ وهو ما اصيب فاعله امتثال ولم يعاقب فارقه والمباح هو الذي فعله والفقر على حد ثم قال ويجب على المثلث ان يتعلم منه اي من الفقر ما يحتاج اليه في عباداته وعملاته وغيره قال صلى الله عليه وسلم يريد تركه خيرا الإنسان مطالب منه أن يفقق في و ما يدر الله بخير يفققه في دينه والصور قالت أن من لا يريد الله به خيرا لا به والإنسان ما وجب عليه يجب عليه أن يتعلم يجب أن يتعلم الصلاة لأنه واجب الصوم اذا بلغ وقفه الشرور ويجب عليه يتعلم الحج اذا كان مستطيعا ويجب عليه يتعلم الزكاه اذا كان له مال لكن اذا لم يكن له مال فانه لا يجب عليه يتعلم الزكاه ولكنه يستحب له ان يتعلم وطلب العلم والتعلم من افضل ما يتقرب به الى الله جل بعد الاخر نعم كتاب الطهاره قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وشهادة ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الالوهيه والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أنه لا إله إلا أنا تعبدون هنا الشيخ رحمه الله تعالى حتى كتاب الصهار قال هنا دام على خمس وذكر هذا الحديث الذي فيه أركان الإسلام الخمسة لأن هذه الأعمال التي يقوم بها العز لا تقبل منه إلا إذا قام بهذه وهذه العبادات التي يقوم بها لا تاتي بالله اذا اتى بحده أي فاحسيت قال الله علم العزم أي في هذا الكذب الان اخلاصك ديني في كتابه علم لا بد ان يعتقد ما فيه من النفي والاستغفار ونفس من أن لا إله إلا الله لكن لا في يخلد لا يؤمن بذلك ذلك قال اعتقاد هنا يقصد فيه التزام بهذه هذه يعني نفس من يعرف الالتزام هو الإجابة على النفس يعني يقف على مسند ال سياس ومساجد هذه كلمة في سأتي كلام الكلام ولكن هناك مناسبة كلمة الانتزام ويظن ان هو العمل في بعض القبارات في علامة من لم يصدد مستريح ويظن ان هو ما يطلق الانتزام هو الشباب ان هذا مفتوح، إنه رأى، في هذا هذا غير ملتزم بالشروط. عمل عمل يعني وأي شرب الخمر فهو يعتقد الخلق بأنه محرم وهذا مبدأ في تحديد الخمر والحديث يعني من قبل فهذا هو المبدأ في الشرية بأن يعتقد بالعدي والواجب وتحديد المحرم يرجع إلى هذه الالتزام بكتوريته وان يعتقد بكتوريته الواجب والتحديث الذي حدث في كتاب الله وحديث كتاب الله وهناك من يصرف مثال لالتزام من عليه بدقه بيديك بيدي بيدي. بيدي. في الاسم. فإن اشه يقال بهذا الاسم. لأنه قررنا في الاسم. قال انا ملتظني لن يسقط هذا الاسم ما عنده. هذا ملتظني. هذا ملتظني. هذا هو الاسم. هو يرى ما يريد أن يجبه في الاسم. ثم عنده هذا ملتظني. فإذا شدده له بينه. وفاة دائما فقد ختاب العمل نحن. ولو أنه ختاب نحن نحن نحن نجال لفاة وين اقرا واتى فهذا النقطه ادعوا اني ان انا اعلم ان هذه التعديله في الدستور كان خطوه تبع المصلحه هذا مرتهد ومخرب داخل المملكه ان يعني يسدد ماله thế nên là khi bị tháo dỡ được cấp, có cấp là sẽ được cấp, nên sẽ bị tháo dỡ phải được như thế. Thế nên mình phải lấy cái thứ nhất và quan trọng, quan trọng thứ nhất là phải lấy لا الدين يفضل هو الذي يقبل معكم العمل يفضل امر يفضل امر يفضل امر يفضل امر يفضل امر يفضل امر يفضل امر يفضل امر يفضل امر قالوا وما هو يا رسول الله على الحجاج وان تكون عبادته الظاهر والباطنه حال الله وحده وان لا يشرك الله شيئا في جميع المورثين اذن هذا هو المطلوب ان يخلص عباده الظاهر هي عباده الزواج والباطنه هي عباده الخوف به وعزائه ومحبته وان لا يشرك الله شيئا جميع مركز ولو كان شيء صغيرا يصير ثم بين أن هذا قتل دين جميع مركزين وأسباع ما وما نصلك أن محمد رسول الله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 وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين وان الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جدله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الاخبار والامر والنهي والله اعلم و اذا هذه هي صلى الله <سؤال> عليه و لا و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم نذيغاً لمنخالفاً للنار. تجعوه إلى توفيد الله وطاعة. هذا هو المقصود توفيد الله. وطاعة الله وما خلقه النار والجيس إلا ليأخذوا. قال المستهدر يوحفجون. بشتيق الحذر. هذا هو الذي يلزمه من يشاهد أن محمد رسول. يلزمه أن يصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وامتث الأمور رحمه الله. ويستند نفيه. فإذا أكمل هذه المقولات فلا فقد أكملها. الادعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانه لا سعاده ولا صلاح في الدنيا والاخره الا بالايمان به وطاعته الله جل وعلا على جميع الاصوات المحبيه اليهم الا بات النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه في الدنيا والاخره تكون بسلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وانه يجب على على الولد لماذا نكفت النبي صلى الله عليه وسلم على عن النفس الولدية لأن حياة في العاخرة إنما تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم والعزب الآخر إنسان مستدعا لذن يستمم أنا من أحد سمي في عزب وإذا قالت ما يسون من حكمنا؟ النبي صلى الله عليه الذي من النار. يسمى منه أن من الناس، في ولاج. ثالثي زوجتي الناس إسماعيل يبصرونه ووت بالمجمل لا من عذابه مجدي سجانه فحبته وأفته فصيده كثيرة من كل جميعا هم من جيده في حياته انما تكون بالنبي فلذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدث على النفس وعلى الوالد وأن الإسانة الآخر إذا لم يكن يكن وتمنى أن يكون فراغا ثم لا يكن ولا يقاتل ان الجنه في إما الجنة وإما وإما في دار السعادة ففي حياتنا الوالد الذي يحدث في الدنيا إنما قدره عليه من الحبور والحياة الدنيوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيوية والحياة لذلك كان أقصى من الوالد والأقصى فأن الله خليته في على هذه هذه هناك من المفتسات لنبيهم إلا من وللنبي الله عليه وسلم من جنسه عليه الصلاة والسلام وبما جدى لفضر عليه من البلوم الثاني هذه هي والأخلاف الذي يصل بالاسلام كان يسمى الصادق كان وكان جميع الصفات الحسن قد اتصف بها عليه والسلام قبل بعثه وكان اعلم الناس, الناس, الناس خديدا واحسنهم الناس حديثا واحسنهم كلاما واحسنهم وجها اجتمع الدين هذه الامثله التي تجعل بفكره بأول وفي مستمع في من يرى يحبه لاول قال وفيما عليه في نصوص من الهدى والصحه والمصالح الدينيه والسنه فكل هذه تجعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد الدين عليه لأنه دينك دينك دينك دينك دينك فلا ما لو زارت المشطة حصل معها الكيكيين وردائك الكفراء يقولون المشطة تجلب الكيكيين هذا كل ما يستطيع هذا الدين ثم قالوا آية السبراء والسبراء العظيم دينك من الخط في الضاء والأمر والنهي وآية القرآن آية الحديث لا تكتاج الى ذلك اللي يعلم ولم يكن من يحتاجه إلا أنه في أيدي المسلمين من خلف وفي السنة لم فيه حرب ولم ينقض فيه بل ولا حركه من يبين ان يكون مفصول بحق الله الله سبحانه وتعالى ان الله هذا اليوم بهذا الفصل من, من على النصوص السابع الله يحفظكم شيخنا والله عز فيكم أحب شيخنا أن أخبركم بأنه يؤذن عندنا الآن بصلاة المغرب ما شهدت محمد رسول الله لا تقبلوه إلا بشهاده ان لا إله إلا الله يعني كيف التوفيق بين ذلك وبين إمكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل أن قال لا هو يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون الله ان يكون هناك اشخاص يجب الله يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص لا ان يكون هناك اشخاص يجب ذلك <تصفيق> ولكن يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون ان يكون فالإيمان يأتيه بذلك أولاً ثم تقصير ثم تقصير ثم تقصير فلا في نفس الوقت لا يطالق هذا لا يعلم لا يعلم لا يعلم يستمت الواقع من يعلم الحكم من لاعلم من لا يعلم الحكم وفلن نستعلم نعم احسن الله اليكم شيخنا وكتب الله لكم من اجر نعم شيخنا حبيبكم الله رعاكم آمين وكيكم شيخانا جزاكم الله خيرا